هنا لِكَبت لَمُؤمنِنونَ وَزُلزِلوزِ الْزًَا شَديدَا وَإذْ يَقُول الْمُنَافِقونَ والَّذينَ فِي قُلوبِهِم م رَضَُّا وَعدَنَ اللهَّهُ وَرَسُولُهُ إِللاا غُرورَ وَإِذقَالَ الطائِفَةُم مِنهُم يَ أهلا يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورت وما هي بعورة إي يريدون إلا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 فَتَعَيْنَ أُمَِّعكُ وَأسَدِّح كُ سَراحًا وَإِن كُنتُ تُردنَ اللهَّهَا وَرَسُولهُ وَدارارَآخَِةَ فَإِن اللهَّهَا عدََّ لِمُحسِناتِ مِنْ كُ أَجرًا يا of the Lord, with such remarks it may not be angry that the shame bugs his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 ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فدخلوا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 ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله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 لإِلَّا مِنْ تَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوْهُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَالْعُونِنَ أَيْنَمَا ثُقِفُونَ